بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر ولنثى إن سعيكم لشتى فأما منعطى واتقى وصدق بالحسنى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 خِلَةَ ولولا، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَضًّا لَا يَصْلَهَا إِلَّ لَشْقًا لَا يَصْلَهَا إِلَّ لَشْقًا الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَ لَتْقًا الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغوء وجه ربه لعلى ولسوف يرضى, ولسوف يرضى والضحى